118. تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا 119. ذلك الفوز العظيم 110. ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن مردوا على لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم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 إن صلاتك سكن له والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم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 ما يعذبهم وإما يسوه عليهم والله عليم حكيم.